தூ மன انفى ايمانو ايللا قوم ينون سلام ما امنو كتبنا انغ هُوَ <تصفيق> إِلَائِي وَلَوْ شَاءَ افَرَأَيْتَ مَن تَكذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ سَيَأْتِي يَوْمُهُ مِن نَّزْعٍ مِنَ السَّمَاءِ وَيُحْمَلُ عَرْشُ الْكِتَابِ وَيَسْأَلُ الْكَافِرُونَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مَّتَىٰ يُوعَدُونَ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ دَنَوا